جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تبري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه